من مختصر الشيخ غليل بن إسحاق في مذهب الإمام مالك ووصلنا إلى الدرس الأخير من هذا الكتاب الطيب والذي نتناول فيه الكلام عن الأكل من الهدي ومن ذقية الدماء التي في الحج فالمعروف أن دماء الحج على النحو الذي تقدم ذكره لو أن صاحبها أكل منها فإن لهذا الأكل أحسامه الثقية المختلفة لحسب كل نوع خلاصة ما في ذلك أنها أربعة أقسام قسم قال الفقهاء أي فقهاء المذهب إنه لا يأكل منه مطلقا بمعنى أن صاحب هذا الدم لا يأكل منه لا قبل المحل ولا بعده. وقسم آخر يأكل منه مطلقا بمعنى يأكل منه قبل بلوغه محله أو بعده، وقسم ثالث يأكل منه قبل بلوغه المحل ولا يأكل بعده، وقسم رابع يأكل منه المرء بعد بلوغه المحل ولا يأكل قبله، وهذه الأقسام سنتناولها بالتفصيل على النحو الذي ورد في كلام المصنف وقد سبق لنا إشارة إليها. في الكلام عن الهدي المنذوري وفي هدي التطوع ونحو ذلك كما ورد في ذاو الفدية سنقول وبالله التوفيق قال المصنف رحمه الله ولم يؤكن من نادر مساكين عين مطلقا عكس الجميع فله اطعام الغني والقريب وكره لجمي إلا نذرا لم يعين والفدية والجزاء بعد المحل وهدي تطوع إن عطب قبل محله فتلقى قلادته بذنه ويخلى للناس كرسوله وظلن في غير الرسول لأمره بأخذ شيء كأكل من من نوع بدله وهل إلا نظر مساكين عينة فقد أكله خلاف والخصام والجلال كاللحم وإن سرق بعد ذبحه أجزاء لا قبله وحمل الولد على غير ثم عليها وإلا فإن لم يمكن تركه ليشتد فك التطوع نقول بالله التوفيق بعد أن ذكرنا هذه الأقسام بإيجاز إن القسم الأول وهو الذي لا يأكل منه صاحبه مطلقا بلع لا يأكل لا يأكل منه قبل بلوغ الهدي محله أو بعده هذا يشتمل على ثلاثة أشياء الهدي الذي نذر للمساكين وكذلك هذه التطوع المنوي للمساكين لا يجوز الأكل منه الحاقا له بالهدي المنذور المتقدم ذكره وكذلك فدية الأذى أو الترفه إذا لم ينوذها صاحبها الهدي والكلام عنها وارد في لاب الفدية أما القسم الثاني فهو الذي يجوز الأكل منه قبل المحل إذا عطب يعني تعرض لتلف قبل أن يبلغ الهدي محله. هذا تعرض للتلف يجوز له أن يأكل منه في هذه الحالة لكن إذا بلغ محله سليما وذبح في محله فلا يأكل منه هذا يجتمل كذلك أبناءنا الطلاب على ثلاثة أمور أولها النظر الغير المعين لو جعل للمشاكين يعني سواء عين لهم بلفظ أو عين لهم بالنية النوع الثاني سدية الأذى ولكن بشرط أن يكون ناويًا بها الهدي النوع الثالث جزاء الصيد أما القسم الثالث فهو الذي يجوز منه الأكل بعد المحل ولا يجوز قبله بمعنى أنه إذا وصل إلى محله سالما وذبحه الإنسان يجوز له أن يأكل منه ولكن قبل المحل إذا عطبه فلا يجوز له ذلك. يشمل هذا على هذه التطوع الذي لم يجعل للمساكين وعلى النذر معين إذا لم يجعل أيضا للمساكين. أما القسم الأخير فهو ما يجوز منه الأكل مطلقا، يعني سواء كان قبل بلوغ هذه محل محل أو بعده. وهذا يشمل على كل هدي. وجب في حج أو عمرة تهدي التمتع والقران وتجاوز النقاط وترك طواف القدوم والحلق ونحوه. وفي التفصيل الآتي بيان لذلك ما ذكرناه إجمالا وما سيأتي سيأتي تفصيلا أولا ما لا يأكل منه المرء مطلقا النذر المعين للمساكين مثلث إنه لا يباح للحاج أن يأكل من النذر الذي عينه للمساكين سواء كان التعيين بالشخص أو بالإطلاق يعني قال هذا لمساكين كذا أو هذا للمساكين على جهة العموم أو كان معينا بالنية فيه أو باللفظ فهذا لو عطب هذه قبل محله لا يأكل منه مطلقا وكذلك لا يأكل منه بعد محله ولماذا لم يأكل منه إذا عطب قبل محله قالوا لأن هناك تهمة قد تقع على المرء أنه تسبب في عطبه هنا الشرع ينأى للإنسان عن أنه يتهم في أنه تسبب في تعطيب الهدي أو تلف الهدي ولماذا قال الثقاء بعدم أكله منه مطلقا؟ قالوا لأنه مدام عينه للمساكين فلا ينبغي أن يشاركهم فيه وينبغي أن يعلم نعلم أبنائنا الطلاب أن حرمة الأكل لا تقتصر على المرء ساقط بل تتجاوزه إلى وكيلي أو مأموره أيضا لا يأكل منه الشخص مطلقا قبل المحل وبعده كل هدي واجب, واجب كل هدي واجب على المرء كما لو ترتب على فساد أو متعة أو قران أو تعدي المقاط أو نحو زائد فلصاحبه أن يأكل قبل المحل وبعده وينبغي على وينبني على زواج الأكل أنه يجوز له أن يطعم منه الغني والقريب ممن تجز له الزكاة أو لا تلزمه نفقته أو لا ويجوز له التصدق منه ويجوز له الإهداء بكل أو بالبعض بلا حد في المذهب بشرط أنه لا تقع الصدق منه على الدني عند بعض أهل المذهب أما ما لا يأكل منه المرء بعد المحل ولكن يجوز له الأكل قبله فهي الثلاثة التي سبق ذكرها إجمالا ناظر المساكين وهو غير المعين لهم باللفظ أو بالنية كما لو قال علي هدي للمساكين كذلك الفيديا التي ناوى بها الهاتف كذلك جزاء الصيد هذه لا يأكل منها بعد بلوغ هذه محله، ولكن يجوز له الأكل إذا عطب قبل بلوغه. ولماذا أجيز له الأكل قبل بلوغ المحل إذا عطب؟ قالوا لأنه هنا التهمة لا تقع أي، لأنه في النهاية يجب عليه أن يخرج البذل، يعني إذا عطب هو ملزم بخروج البذل. أما لا يأكل منه بعد المحل ولا يأكل قبله، فهو هدي التطوع الذي لن يجب لشيء. يجوز لصاحبه الأكل بعد بلوغ المحل ولا يجوز قبله في حالة العطب لماذا؟ قالوا لأنه غير ضامن يعني هو إذا عطب هو لا يضمنه إلا أن يمكنه الزبح سيتركه حتى يموت فيضمنه لأن هو إذا تعرض لتلف وأنكار زبحه ينبغى لأن يسبحه ما زبحوش في هذه الحالة هو ضامن لهذا التلف وإذا تبنع من الأكل إذا عطب خالد المحل فيها خلاف في المذهب بعضهم قال خشي للتهمة في التسبب وبعضهم قال إنها تحبذية إذا, ترتب إذا عطب هذه أبناء الطلاب يترتب على مسألة العطل هذه عجية أمور أولا إن صاحبه يقوم بنحره يعني يزاحه أو ينحره حسب ما يقال له من نحر أو ذف ويلقي قلالته وخطامه وجلاله, وجلاله والغطاء بتاعه ويتوكل الناس ينتفعون به على جهة العموم الغني منهم والفقير المسلم وغير المسلم كذلك لو عطب الهدي من وكيله أو رسوله لأن الوكيل الرسولين أيضا لا يأكل منه من الأمور المكلف بها المرء أيضا في حالة عطب الهدي أو تلفه لو إن صاحب الهدي أمر شخصا معينا ولو كان هذا الشخص فقير بأخذ شيء من هدي التطوع الذي عطب قبل المحل أو أوراه بالأكل منه يلزمه بدلا من هديا كاملا قالوا لان الاكل هنا افضل اراقه الدم فيجب اخراج أصل الهدى لانه لا يطبعع يعني ينبغي لا يأكل لا يأكل اما رسول صاحب الهدي لو هو ارسله مع شخص يرهد به هذا الرسول لا ضمان عليه لو امر غيره الأكل يعني صاحب الهدي نفسه لو امر غيره بالاكل عليه الضمان لكن رسول صاحب الهدى لو امر غيره بالاكل ينتفي عنه الضمان لكن يقع عليه الاسم هو لو أكل يقع عليه اسم ويقع عليه الضمان قدر أكله من الأمور الواجبة على المرء أيضا في حالة تلف الهدي إن هو يجب عليه الضمان هدي هذه كامل على صاحبه إذا أكل من الهدي الممنوع له أكله يضمن للأكل ويضمن للأمر بالعكس يعني إذا أكل يضمن إذا أمر بالأكل يضمن كما وشيرا إلى ذلك في العنف السابع. وغض الفقاء يعني أوجدوا خلاف في المسألة هل الضمان هل, هل الضمان هنا عام في نازل المساكين المعين وغيره أم هو عام في إلا في نازل المساكين المعين فإنما يضمنونه قدر أكله إذ هو الممنوع المعين وغيره إذ هو الممنوع فقط قالوا فيها خلاف على قولي إذا كان الهادي يخرج فقال العلماء ان جلاله وخطامه وما يعلق به من حبل يربط به او الجلال اللي هو الغطاء اللي يغطى به كله يأخذ نفس الحكم في المنع والجوال بالنسبة لصاحب الهدف يعني هو لا يجوز له ان يأكل لا يجوز له ايضا ان يمتفع بالخطام لا يجوز له ان يمتفع بالجلال اللي هو الغطاء فلو اخذ شئ من ذاك او امر بالاخذ منه او اتلافه اتلاف كلي او اتلاف جزئي يلزمه غرم القيمة للسخراء وإنما أتلافهش يبقى يرد عليهم. وبالطبع الغرم في الختم والجلال لا يصل لدرجة ال نفسه. يعني إن هو يعني لا يصل إلى هذه الحالة. بل يكتفي بالقنا أو رضي بعينه. يعني لا يلزم أن يخرج نفس الجلال أو نفس الختم بالضبط. وقد سبق لنا إن زين علي كرمه الله وأعلامه قال أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مئة رجلا. فأمرني بلحومها فقسمتها ثم أمرني بجلالها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها يعني هنا أخرج كل ما يتعلق بهد هنا مسألة هامة خاصة عند الزحان مسألة لو الهدي سرق بعد الذبح. لو أخرج المرء بهد وبلغ به محله وذبحه ثم حدثت له واقعة السرقة بعد زبسه ما الحب حين أذن قال الفقهاء إنه يجزيه ولا يلزم بالبدل لأنه عليه هادي بارغ الكعبة وهذا بلغ الكعبة كما جاء في الآية هاديا بارغ الكعبة وقد بلغ الكعبة ووقع التعدي في هذه الحالة في خارج حق المساكين لكن لو ضل الهادي قبل الزف لا يجب ويعلم من هذا إن هذه التطوع لا بدل على صاحبه ولو سرق قبل الزف أو ضل قبل الزف إذا هنا هذه التطوع ليس على المرء من شيء لكن الهادي الواجب في حالة السرقة قبل الدفع أو الضلال قبل الدفع يلذن بغرمه أو ببداله وهذه المسألة لها شديث الزكاة سبق ذكرها في باب الزكاة ونحن نتكلم عن الإنسان لما أخرج النصاب وعزله في الجرين أو في المكان المعد الزرق ثم سرق وقال الفقهاء وقتها أو في موضعه إذا كان مفرد بالحفاظ أو غير مفرد كل له فقمه في مسألة أخرى لو أن الهدي أنتج ولدا يعني لو أن الهدي بعد ما قلده صاحبه أو أشعره بالتقليد الأشعار المتقدم ذكره ولد هذا الولد ماذا يصنع فيه قالوا يحمل على ظهرها أو يحمل معها وجوبا إلى البيت لأنه لا بد أن يلعب به البيت يكون الحمل على غيرها ولا عليها قالوا إن لم يجد أن يحملها على غيرها يحمله عليها بشرط أن لا يؤدي الحمل إلى تلفها وينبغي على وجوب الحمل أنه لو نحره دون البيت وهو قادر على تبليغ وجه من يلزم وجوب يا سبحان الله يعني هو يكلف بحمله إلى الكعبة ليمتبق عليه نص هاديا بارغ الكعبة وهذا من متعلقات الهدي يحمله على أمه إن, إن لم تستطع إن لم تستطع يحمله على غيرها إذا كان عنده أي وسيلة يصل بها بهذا النتائج إلى الكعبة وذبحه بحو فإذا وصل الكعبة يكلف به خراج غير للمرء أن يحفظ لذلك فليحرص على الكامل بهذه ليس على وجه ولادة أو ليس ليس بها حل وهنا الإنسان يستطيع أن يطلقه عند شخص يحفظه لكن إذا كان لم يجد من يحفظه عنده وخشي عليه الضياع أو خشي على أمه الثلاث أو نحو ذلك سيصير حكم, حكم هذه التطوع يجري وإن كانت من الهدي واجد يجري على ما يجري على هدي التطور في مسألة إذا عطت قبل المحل من مسألة النحر والترك الناس وإن مصاحبه لا منه ذكرنا فيما تقدم مسألة الأكل من الهدي أو نحو من الدماء هنا نتكلم عن مسألة الانتفاع بالهدي أو الاشتراك فيه مسألة الانتفاع الانتفاع هنا أخص من مسألة النحر يعني الانتفاع بالركوب او الانتفاع مثلا بشرب اللبن او احو ذلك فعلى سبيل المثال مساله شرب اللبن لو ان البقره ولدت بعد التقليد والاشعار وانتجت لبنا لا يجوز لصاحبها ان يشرب من هذا اللبن حتى لو كان اللبن صادل عن رضاع ولدها يكون المصلي في ذلك ولا يشرب من اللبن وان فضل وغره ان اضر بشربه الام او الولد موجب فعله وندب عدم ركوبها بلا عذر ولا يلزم النزول بعد الراحة ونحرها قائمة اقائمة او معقولة واجزاء ان ذبح غيره مقلدا ولو نوى عن نفسه ان غلط ولا يشترك في هدي وان ودد بعد نحر ذدله نحر انقل لذا وقبل نحره نحر معا وانقل لذا وإلا بيع واحد النص يشتمل على مسألة الانتفاع ومسألة النيابة في الهدي ومسألة الاشتراك في الهدي نأخذ مسألة الانتفاع بشرب اللبن ونحوه قالوا انه لا يجوز للمرء ان يشرب من لبن الهدي او من لبن البذنة التي ولدت بعد التقليد والاشعار قالوا لانها خرجت في هذه الحالة عن منافق صاحبها وبالتالي تخرجت ودعها كذلك ويعتبر العلماء ان شرب لبنها نوع من العود في الهبا العود في الهبة ورد في حديث ابن عباس رضي الله وعنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في الهبته كالكام يطيء ثم يعود في قية بنعنى أن الإنسان لا يطلع له أن يعود فينا وهبه والهاده دخل في هذا النطاق لكن لو كان دقاء اللبن في الدرع يضر بالأم يحلم ويتصرف به ولو حصل أن المرء شرب اللبن وحصل للأم أو الولد نطف يلزمه الأرش وإن حصل هلاك يلزمه البدر مسألة ركوب هذه أيضا نوع من أنواع الانكفاء. منها مشتحبات أن صاحب الهادي لا يركبه فالركوب هنا مكروه. كذلك لا يحمل عليه الزاد ونحوه إلا إذا وجد نوع عذر اضطراري. يبقى هنا حمل الزاد والركوب بالنسبة للهدي داخل في الزاد الاضطرار. اضطر لذلك لا بأس أما إذا لم يضطر إلى ذلك فلا شيء عليه فينبغي أن يتجنب هذا ولو نتج عن مسألة الحمل أو الركوب تلف قالوا إن كانت إن كان الركوب أو الحمل بعذر فلا يلزمه شيء ولكن إن كان بغير عذر فعليه ضمان ولو اضطر العذر للركوب وركب لا يلزمه النزول مسألة بندقاة تتعلم بالهدي منها مسألة نحر الهدي قائما يستحب نحره قائما معنى أن يقيم البدن على القوائم الأربع يقيدها أو يعقلها من يدها الوسرا أو يسمي ذراعها اليسرى إلى العبد وذلك إذا خاشها أن لا يقدر عليها بلا عيقات مسألة النيابة لو وجد شخص لا يستطيع أن يزبح الهج يجوز أن ينيب عنه من يزبح والغالب في العصر الحاضر أن يقوم بمسألة الزابح هنا مسالخ أو مزابح معينة أو مخصصة توصفها حكومة المملكة العربية السعودية لمسألة الزفر والتجزئة والتوديع من أحو ذلك لكن نسألك إنسان وجد هادي مقلد ولا يعرف له الصاحبة يجد له أن يذبحه مينية الصاحبة ويجده صاحبه وحدي مينية حتى لو إن الإنسان شاشهد ووجده مقلدا وذبحه عن نفسه مخالفا بذلك الأمانة الشرعية التي هو مكلف ذهب إن يرد كل شيء لأصحابه، ففي هذه الحالة الذبح عن النفس لا يجوز وإنما يجزئ عن, عن صاحب الهدي حتى لو غلط في النية كذلك يجوز عن صاحبه بس بشرط إن يكون الذابح مسلم أما غير مسلم لا يجزئ له أن يزبح وإن زبح وعلم صاحبه بذلك يلزم إخراج الهدي مرة أخرى يعني إنسان كافر وجد هدي ينسى المقلل ينسى زبحه وقال صاحبه علم بأن اللي ذبحه كافر ينبغى عليه أن يخرج الهادي مرة أخرى قالت الاشتراك قالوا أن لا يجد الاشتراك في الهادي مطلقا لا تطوع ولا واجب لا في الثمن ولا في الأجرة لا بين القريب ولا بين البعيد ينبغي عليه كذلك الاشتراك في جفائل صيد أو السيدية لا يجزئ فيها الاشتراك بمعنى أن ما يجري على الأضحية من جراز الاشتراك بالشروط المذكرة في موضعها في الأضحية لا يجري هنا. الهضحية الهدي الهدي في الهضحية ما بين الاثنين لها واجهها قالوا ان هذه خرج عن ميل ربي ولم يبقى له فيه تصرف حتى في الاشتراك في الأجر بخلاف الهضحية مسألت الهدي الضال لو وجده أحد الأشخاص بعد نحر بفله ضل الهدي من الإنسان وبعد ما ضل اضطر صاحبه إلى أن يخرج هدي بدلا عنه وذبحه بعد ما وجد الهدي بعد أن زبح الهادي الآخر أو الثاني وجد الأول قالوا هنا إذا كان زبحه وانتعى الأمر أما إذا كان في إذا كان وجداه قبل الزبس فهو انزبح الأمر إن كان الهادي الضائع قد تم تقليده وإشعاره واجب عليه نحره لأنه يتعين بالتقليد أو بالإشعار ولا يرده في ناله إعمالا للنهي الحديث المتقدم حديث النهي عن العود في الهبل وإن وجده قبل نحر البدل نحر الاثنين لو كانوا الاثنين مقلدين لماذا؟ قالوا لأنهما تعين للتقليد الأول والثاني لكن إن كان الاثنين غير مقلدين أو واحد فيهم مقلد والآخر غير مقلد يكتفي بنحر واحد منهما والأولى بالطبع أن ينحر المقلد ويتصرف في الآخر ببيع أو نحوه وهذا من باب التيثير على الإنسان وليس من باب التعثير عليه انتقل الكلام بعد ذلك إلى مسألة الإحصار عن الحج والإحصار أن يمنع الإنسان من أداء سريطة الحج سواء كان المنع بصورة كلية أو بصورة جزئية أو كان المنع قبل دخول مكة مطلقا أو بعد دخولها واتيان بعض المناسك الإحصار ورد فيه في القرآن الكريم الآية صريحة فإن أصرتم نستغفر من الهدي ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلنا والإحصار موانع الحق والعمرة إن أن تكون حصرا عن البيت أو عرف معه أو تكون عن البيت فقط أو تكون عن عرفة فقط والحصر يقع من العدو أو بسبب فتنة أو بسبب أن يحبت الإنسان حفصا بدون وجهها المصنف رحمه الله تناول أنواع الإحصار في نصي في الكتاب لكن قبل أن نتناول هذه الأنواع بالتفصيل نتكلم عن أدلة الإحصار من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقوله بالله التوفيق إن الإحصار أصله أو أصل الدليل عليه الآية الوردة في سورة البقرة الآية 196 التي يقول المولى عز وجل فيها فإن أحصرتم فما استيشر من الهدي ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة في السنة عن سيدنا سالم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أليس حسبكم حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحد طاف بالبيت وبالصفى والمروى تب حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يذهب والإحصار بسبب الفتنة وارد في موضوع او في قصة ابن الزبير رضي الله عنه أرضاه حيث روي في عاد ابن الزبير عن عبيد الله أن عبد الله وسالم ابن عبد الله انهما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليالي نزل الجيش ابن الزبير فقال لا يضرك أن تحج العام وإننا نخاف ان يحال بينك وبين البيت فقال ابن عمر رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحالك كفار قريش دون البيت فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه وأشهدكم أني قد أوجبت وأشهدكم أني قد أوجبت العمرة إن شاء الله أنطلقه فإن خل يبيني وبين البيت صفد وإن حيل بيني وبينه مثل عن عمر وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه ماذا فعل النبي؟ فأهل بالعمرة من ذي الحليفة ثم سار ساعة ثم قال إنما شأنهما واحد أشهدكم أني قد أوجبت حجة نع عمرتي فلم يحل منهما حتى حل يوم النحر وأهدى وكان يقول لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكا الحديث له أقراف عزيزة في البخاري وهو مروي عند البخاري ومسلم رحمة الله عليه نأخذ كلام المصنف الذي الذي تكلم فيه عن بعض أنواع الحصر أو عن أنواع الحصر، فقال: فصل، وإن منعه عدوان أو فتنة أو حرص لا يحق بحج أو عمرة فله التحلل، إن لم يعلم به وأي سني زواله قبل ثوته، ولا دام بنحره ديني وحلقه، ولا دن إن أخره، ولا يلزمه طريق مخوف. وقول يبقى إِحْرَامِهِ وَإِنْ قارب مكه او دخلها ولا يتحلل ان دخل وقته والا فثالثها يمضي وهو متمتع ولا يسقط عنه الفرض ولن يسجد لوقت ان ان لن ينوي البقاء القسم الاول احفر بعض الاحرام قبل ان الذي أحرم ذي لسال عدو أو فتنة أو حس على سبيل الظلم أنه يأتي الكلام عن الحس على سبيل العد فلا وحينئذ أن يتحمل بالنية على مشهور المذهب مما هو محرم دي لكن بشرطين الشرط الأول العلم بالمنع بأن يطرأ العدو أو يسبق ولم يعلمه أو علمه وظن عدم من عين. الشرط الثاني أن يعلم أو يظن أن المنع لا يزول إلا بعد فوات الحج يعني يغلب على ظنه إن لنا آيستمر لحين إنتهى الحج. وكان أحرم في وقت يدرك فيه الحج لولا الحص. يعني أحرم في وقت يستطيع فيه إدراك الحج لولا الحص. وله أيضا أن يبقى للعالم قابل إن كان بعيدا، لكن يكره البقاء لمن كان قريبا من مكة. ماذا هذا؟ إن المرء إذا خسر بعدما أحرم وكان لا يمكنه الحج وإن لم يكن نقص. لن يجوز له التحل، بل يبقى على إحرامه إلى العام قبل حتى يحج قالوا: لماذا قال لأن لي العدو ليس هو ليس الذي منعه من الحج في هذه الحالة؟ وقولي أيضاً من كلام مصنف إن الحبس إذا كان بحق لا يعتبر مانعا منعاً لِإنسان عليه الدين وهو مواصل في سداد أو عليه حق من جرم ونحو، فحبس الحبس هنا ليس بظلم وإنما بحق. الحبس بحق لا يعد منع. لأن لو أن يتخلص من الحس بدفع ما عليه من دين أو التحلف ما عليه من ترا. بعض الشراء ننتبه لمسألة هامة جدا وهي مسألة الرياح ل ل هل تعد منها؟ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل يكون فيه ل ويستدلوا للتحلل وفق الشرطين السادقين بما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم حينما أحرم عليهم بالعدو في مكة ضامن إن أهل مكة لن يمنعه فلما منعوه تحلل المحصر لا ينزمه الإكليم بهذه على المذهب يعني إذا تحلل لا ينزمه هذه وبعبارة أخرى لا دم عليه ما فاته من الحدي حاصر العدو على مشهور المذهب خلافا لأصحاب المذاهر الثلاثة أبو حنيفة وأحمد والشاكعي وأشهب من المالكية إعمالا للآية فإن أصرتم فما استغسرمها الهدي ابن القاسم رحمه الله يتأول الحصر هنا بالمرض وليس بالعدو وبالتالي لم يوجد عليه في المذهب الهدي لكن بقية الفقهاء يرون عليه الهدي أعمال على المصف كذلك المصف ليس عليه دم لو أخر التحلل أو أخر الحلق حتى عودته لبلده والمحصر أيضا المحصر لا يلزم أن يسلك طريقا مخوفا يعني هنا المرأة عندنا دلوقتي طريق مخوف وطريق آمن المرء إذا أصر بعدوه في الطريق يمنعه من وصول البيت أو من إثناء المناسك لا يلزم أن يسلك طريقا مخوفا بحيث منه ضرر على النفس والناس أو الأهل إن بل عليه أن يبحث عن طريق من حتى لو كان هذا الطريق بعيد بل إن بعض الشراح يبالك في ذلك ويقول إنه يحرم عليه سلوك الطريق المخوفة إعمالا لنص الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلق من المسائل الهامة في الحصر أيضا إنه يقرأ للمرء أن يبقى على غير تحلل لمن قارب مكة أو دخلها يعني إنسان تحلل لسابع مرة إذا دخل مكة أو قريبا من مكة يقرأ له أن يبقى على إحرامه للعام القادم لأنه لا يأمن أن يدخل على نفسه فساد من مخالصة النشاء أو أن يصيب صيد الحرام يقول التحلل هنا أسلم لديني وأحوض لكن البعيد يجوز له البقاء ولما سبق القل لنا بكراهة بقاء المرء القريب أو الداخل المتة على غير تحلل العام القادم لو ارتكب هذا المرء مقروه وبقي على الإحرام حتى أوشك عليه وقت الحج من العام القادم لا يوجده حيناج أن يتحلل. نظرا لليسر الأمر هنا أفتشر المدة ونحن نعتبر أن يتحلل في تلك الحالة نوع من التلاعب بالعبادة وأنه بيحاول أن يفر منه يعني إنسان ليس له أن يبقى للعام القابل بقي للعام القابل خالف سنته في ذلك ارتكب مقروها النعم ولكن قبل وقت الإحرام بفترة وزيزة تحلل أو قبل وقت الحج بفترة وزيزة تحلل نقول له أن هذا نوع من التلاعب بالعبادة ومحاول أنك تفر من تبعات العبادة ولذلك قال لك المصنف لا يتحلل إن دخل وقت الحج من المسائل أيضا مسألة الإحرام بحج بعد دخول أشهر الحج والتحلل بسعر عمره هذا في ثلاث أقوال للعلماء لو إنسان أحرم الشخص المتقدم ذكره هذا أحرم بحج بعد دخول أشهر الحج ثم تحلل بفعل عمره فيه ففي مضي فعله وعدم مضيه ثلاث أقوال لابن قرس القول الأول يمضي تحلله يعني يقع صحيحا بناء على إن الدوام ليس كالإنشاء ولا يكون متمدعا وهذا هو الأقرض لأن المتمتع من تمتع بالعمرة فيه الحج وهذا تمتع من حج إلى حج القول الثاني يمضي متمتعا ويلزمه وليم تمتع القول الثالث لا يمضي من غير تحلل بناء على, على الدوام العمرة هنا ليست بعمرة حقيقية لأن من أركانها الإحرام والإحرام هنا مفقود والمراد عدم صحة التحلل هنا عدم وقوع العمرة على سبيل الحقيقة وليس المراد نفي وقوع التحلث. الإنسان إذا أسر عن الحج بعد الإحرام لا بحج أو عمرة لا يسقط عنه حج سريدة لما ذكر أسر عن الحج أو العمرة بعد الإحرام بالمحصورات أو وسائل الحصر المذكور والذي يأتي بها وتحلل منها بغير من حلق أو عمرة في هذه الحالة عمرة الإسلام لا تسقط عنه ولا فرد الإسلام إنه فرد الحج يسقط عنه ولا يأخذ عنه لو كان النذر مضمون كذلك وقد عدم السقوط هو نذر الفقهاء الأربعة بعض الملكية خلفوا وقالوا بالسقوط قالوا لأن المكلف فعل ما في استطاعته وبدأ لوش عام الشيخ العبي الأزهري يقول ولكن يسقط عنه حج التطوع وعمرته والنذر المعين من حج أو عمره هذا وقد سميت سمية عمرس النبي صلى الله عليه وسلم ألاتف علىها بعد صد عن البيت عمرس القضاء لأنه قاد قريشا فيها، وليس لأن عمر مقضي عن شكته. ولو قلنا بذلك فلا محضور علينا لأن نقول دل فعله صلى الله عليه وسلم على زواج القضاء لا وجوبه، لا وجوبه. والذين تضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم معنئه كانوا جمعا كبيرا يصل إلى ألف واربعاً لأ. ولم يثبت أنهم أمرهم بالقضاء ولم يثبت أنهم جميعا قدو العمر. مسألة هم، مسألة الوقت. هل يسد إحرام المحصر الذي بقي العام القادم؟ عار القول بجوال أن يتحلل. ترى ينوي البقاء على الإحرام العام القادم وترى لا ينوي لو نوى البقاء واصاب النساء في تلك الفترة. هل يسد حجه وينزم الاثنين والقضاء على الصور؟ وإن لم ينوي البقاء على الإحرام إلى العام القادم، لأنه التحلل من إحرامه أو لم ينوي شيئا إلا أنه فيها تين لم يتحلل حتى أصاب النساء، فإنه لا يكون حكمه حكم حكماً أفسد حجّه. ولا قضاء عليه وده محمد لبعض الفقهاء. ذكر الإنم الخرشي أن النقص أن من لا نية له كما نوى البقاء أنه محرم والأصل بقاء ما كان على ما كان والمصنف قيد عدم الفساد بنية عدم البقاء المصنف شالف إنه لا يقصد إلا إذا نوى عدم البقاء الإنم الخرشي يرى الفساد مطلقا نوى أو لم ين. القسم الثاني والثالث من أقسام الحصل ورد في كلام المصنف على النحو الثاني وإن وقف وحصر عن البيت فحجه تم ولا يحل إلا بالإفادة وعليه للرمي ومبيت منا ومزدلفة هدي كنسيان الجميع، وإن حصر عن الإفادة أو فاته الوقوف بغير كعرض أو خطأ, خطأ عدل أو حبس بحق لن يحل إلا بفعل عمرة بلا إحرام ولا يكفي قدومه وحبس هديه معه إن لم يقف عليه ولن يجزه عن ثوات وخرج للسل إن أحرم بحرم أو أردفه وأخر دمى الثوات للقضاء وأجزأ إن قدم, إن قدم وإن أفسد ثم فات أو بالعكس وإن بعمرة التحلل تحلل وقضاه دونها وعليه هديان لا دم قران ومتعة لإسائته ولا يفيد لمرض أو غيره نية التحلل بحصوله ولا يجوز دفع مال لحاصل إن كفر وفي جواز القتال مطلقا تردد لو إنسان وقف بعرفة ومنع عن إثمان بقية المناسك هذا قسم من أقسام الحصر إنه الحصر بعد الوقوف بعرفة إنسان وقف بعرفة وبعد ما وقف بعرفة صفر عن بقية المناجك ماذا يصنع في تلك الحالة؟ قالوا الحج قد تام لأن الحج عرفه وقد أدركه لأن الربن اللي يفوت في الحج بفواته قد فعل فعله وعرفه ولم يبقى عليه إلا طواف الإفادة يستشرع وأن يأتي بها في أي وقت من الزمن وبالتالي يبقى محرما حتى لو أقام سرينا على ذلك وهذا إذا كان قد قدم الساعة عند القدوم أما لو لم يكن ساعة قبل القدوم فلا يتحلل أو فلا يحل إلا بالإفادة والساعة وفي هذه الحالة يلزم الاتهاء الاتيان بهذه واحد لأنه ترك الرمي ومبيت لليلينة ومزدرفة قياسا على حالة النسية لو إنسان نسى حتى ذهب الأيام منها ينزم هذين واحد ويلحق بالحضر كذلك لو تعمد الإنسان عدم إكمال المناسك يعني عقب عرفه وتعمد أن لا يكمل الحج. وهذا من ده بالتيثير لأن الحد عرف كما قلنا القدم الثالث الحاصر عن طواف الإفادة أو الوقوف عرفة تمكن الإنسان من البيت وأدى المناسك اللي قبل عرفة وبعد كده حاصر عن عرفة بما سبق من الأمور المتقدمة قالوا هذا لا يحل إلا بفعل عمره ولا يلزم تجديد إحرام حتى ويوأنشأ الحد أو أردفه في الحرم إجناعا ويحظ بهذه المسألة حالات أخرى متشابها ليه منها مثلا من الوقوف لقول بعرفة بمرض او فاته الوقوف بخطأ في العدد حتى لو كان اهل الموقف جميعا خطأ في ذلك بسبب خفاء الهلال او من حبث عن عرفه بسبب حدث بكونه مدينة مماطنة حدث بحق يعني مسألة حبس الهدي مع المحصور المريض وغيره لو حبس المرء بمرض يحبث معه ناك ارتجاء ان يبرأ من هذا المرض فينحر الهدي اذا بلغ المحل لكن لو خيف على الهدي لطول الزمان طول زمن المرض فإنه يدعث إلى مكة إن أمكن لينحر بها يعني يكلف شخص يذهب به حتى يبلغ نحلة لم يجد شخص يرسله معه يسبحه بأي موضع كان لكن المحبوس بذلك مرض يلزمه إرساله هذه إن أمكن فإن لم يمكن, يمكن يرس... يعني إذا يتمكن من يرسله ينحره كذلك في أي موضع هذه المحصور لا يجزئ وعندان السوات لو الإنسان المحصور عنده هذه التطوع يقام بتقليده وإشحاره الحج هذا لا يزيه عن دم السوات سواء بعث به لمكة أو تركه حتى أخذه بصحبته واجه عدم الإجزاء أن الهدي بالتقليد والإشعار واجب لغير السوات وبالتالي لا يزيء عنه بل يزمه هدي للسوات مع حجة القضاء مسألة ودوب جمع المحصر المتحلل بين سل والحرام سبق لنا الكلام أن كل حرام يشترط فيه أن يجمع إنسان بين سلع الحرب بمعنى يجمع بين الاثنين هذا في حق الحد المعتاد الحد العادي الحكم كذلك يكون في حق المحصور بمرض أو حبس في حق أو مخطئ في العدد هؤلاء يل... لا يحلون من إحرامهم إلا بسال عمراء يعني يلزمهم القعوب للخل من ذلك إنشاء إحرام وذلك في حالات كونهم أحرموا من الحرم لكونهم مقيمين لمكة من أهل الآفاء الذين دخلوها بعمرة وأحرموا بالحج من الحرم أو لكونهم أرضفوا الحج على العمرة في الحرم ولماذا يخرجون ابناء الطلاب قالوا في تعليل وجه خروجهم للفل قبل فاد شيء من أهل العمرة حتى يحصل لهم في الإحرام الجانعين لإثنين يعني الجانع الحج والحرم ولا يعتد لهم دينها سبق لهم فعل من التواف أو سعي قبل القروق وينبغي عليهم أن يعيدوا نسأل التأخير دام الفوات للقرار إنسان واجب عليه هذه للفوات يجب عليه أن يؤخر الزفر العام القادم يجتمع على الزابر النسقي وعن الزابر المالي ولا يقدمه في عام الفوات حتى ولو خاف الموت يعني إنسان واجب عليه هادي لفوات الحج لا يذبحه في هذا العام لا بل يؤخره يذبحه في العام الذي سيقض فيه بحيث أن يجمع بين اثنين بين أنه جبر النسك وجبر المال في نفس الوقت حتى قالوا أنه لو خاف الموت على نفسه لو خاف أنه يموت قبل أن يصل العام لا لا يربحه بالي وآخره ولو قدم الهادي في العام فوات يجزئ والمسألة دي سبق ذكرها سبق عند قول المصنف ونحر هدي ونحو هدي في القضاء لما تكلم عن الحج الفاسد وقضاء الحاج لكن في بعض الفقاء قالوا بإجزاء التعجيل دون هذه الحالة لو اجتمع على المرء سوات مع إفساد يعني اجتمع عليه فوات الحج مع إفساد ماذا يغلب؟ قالوا يغلب جانب الفوات سواء بقى سبق الإفساد أو سبق أو لحق وسواء حصل الفساد قبل عمرة التحلل أو حصل خلالها لأنه شارع مثلا فيها وآتى ببعض أفعالها ولم يتمناها حتى وقع الفساد ففي الحال يتحلل الإنسان من يفعل عمره وجوبا ولا يجزع البقاء على الإحرام اتفاقا لأن بقاءه فيه تبادي على الفساد ويترتب على السواد حد وعلى الفساد هج هدي يعني هديان او اكثر يترتبان على الفساد وعلى السواد هدي لهذا وهدي لذلك هل يشترط نية التحلل في الحج خاسية الاحثار ولو اشترف الانسان هل تفيد او لا تفيد العلماء قالوا في المذهب المرء لا يوجد ان يشترط نية التحلل يشترك التحلل عند احرامه اذا نوى عند الاحرام انه متى ما حصل له مرض أو, أو حصر من عدو أو نحوه، مما يمنعه من كلام الحج كان متحللا من غير شلعه هذه المية لا تفيد حتى ولو حصل له المينة قالوا لأنها مخالفة للسنة لكن في عدم جوال مذهب مالك لذلك ورد عكسه في حديث جباعة من تزبير رضي الله عنها وأرضها لما اشتركت في مسألة المرض النبي عليه الصلاة والسلام لما ورد حديث سيد العيش رجب معنا قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباع بنت جبير بن عبد المطلب رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترثي أن محلي حيث خرستني والمسألة فيها خلاف واسع للسقهاء والحديث فيه نزاع من حيث سبوت الدلالة دي وعلى نسبوته والحديث ثابت عند البخاري المسلم لكن فيه نزاع من الاستلال دي القرطب يروي عن مالك وأصحابه أنه لا ينسى المرحل من اشتراف في الحج إذا خاف الحصر بمرض أو عدو وقال إن هذا قول الثوري وابي حنيفة وأصحابه ولكن أحمد بن حمل وابن راهويه وأبو ثور قالوا لا بأس عن يشتراف وله شرطه وهذا قوله غير واحد من الصحاب مسألة دفع المال للمحصف يعني دفع المال للعدو الذي سيقوم بحص أو يخشى منه حصر المسلمين المصنف رحمه الله وأتباعه قالوا لا يجوز للمسلم أن يدفع مالا لا قل ولا كثر لحاصر كافر سواء كان كافر كتابي أو غير كتابي إلى أجل أن لهم طريق الحج أو يسمح لهم بالمرور قالوا أن الدفع فيه مذلة وهن وضعف للمسلم وفيه تصليب على المال وتقوية لشوكة الكافر أن نحن ندفع له مال في سبيل أن يسمح لنا بالمرور إلى بيت الله الحرام وهذا الرأي له وجهاته يعني النبي على السفرام لما حصل وردع عن البيت لم يصل لقراش شيء حتى يسمح له بالدخول والنبي على السفرام له لنا فيه أسوة حسنة وإن كان بعض الفقهاء يخالفون في ذلك ويرى أن يجوز الدفع لا نفس الكلام في نسألة قتال الحاصر نسألة قتال الحاصر وقع فيها تردد في المذهب هل يجوز قتال الحاصر؟ قالوا إن كان من غير أهل دالية سواء كان مسلم غير مسلم إذا لم يكن رد إلا بالقتال يرى أكثر الفقهاء من يقاتل لأنه شأن شأن الداعي والبغاء يجب قتله حفظا لحق الله وحرمته على الزوجات البعض الاخر يرى أنه لا يق... لانه لا يقاتلون ومحل التردد إذا كان الحاصل في الحرم لكن لو كان في غير الحرم ما فيش تردد يقاتل دفاعا عن حرمه الدين الكافر من الدرجه الثانيه عنده لا مجال للتردد في بل يقاتل مطلقا أخيرا نتكلم المصنف عن بعض المسائل المتعلقة بالإذن للحج والمنع منهم لفئات معينة كالزوج والشفيه وعبد ونحو ذلك سيقول رحمه الله وللولي منع سفيه كزوج في تطوع وإن لم يأذن فلاه التحلل وعليها القضاء كعبد وأثن من لم يقبل وله مباشرتها كفريضة قبل الميقات وإلا فلا إن دعله وللمشتري إن لم يعلم رده لا تحليله وإن ألن فأسده لم يلزمه إذن للقضاء على الأصحي وما يلزمه عن خطأ أو ضرورة فإن أذن له السيد في الإخراج وإلا صام بلا منع وإن تعمد فله ما نعه وإن أرى ردي في عمله يوجد للشخص ولي السفين أن يمنعه من السفر للحج إن أذن له في السفر ورأى أن هذا مناسب أو أن هذا من مصلحته لا بأس بأس يتحب في السفر خرفا على المال وانا الصحبة لا شرص على المال ولكن لو ان الشفيه شرع في الصفر او الاحرام بذن اذن الولي يحق للولي ان يمنعه او يحلله من هذا الاحرام وليس على الشفيه قضاء بعد ذلك والشفيه يأثم ان لم يقبل تحليل الولي كما قال وآثم من لم يقبل كذلك بنزل الزوج لا يجوز الزوج منع زوجته من, من حج الفريدة لكن في حج تطوع له ان يمنعه سواء قطيل بإذن الحج على الصور أو على الصراف في حجة التطوع الإذن صريح بوعدة كما هو الحال في صوم التطوع ولو حرمت المرأة بحجة التطوع بدون إذن الزوج لاو أن يحللها لأنها من جملة المحاجير فستتحلم كالمخصر يجد عليها أحكام الحص ومن أبرزها أنها تقضي الحج ولو لم تقبل المرأة بتحليل زوجها لها تأسن لكن الفقهاء من ذل التيسير على المرأة وعدم التعسير عليها قالوا ان زواج منع الزوج لها مقيد اذا لم يكن الزوج مخلما لا مأثم لا لو كان الزوج محيما لا يجوز له أن يحل لها من لأنها في الحالة دي لم تفوت عليه الاستمتاع بها لأن هو هنا ممنوع عنها لحوني بعض فقهاء نزلت فرعوا على مسألة متعلقة بمهر الزوجة مسألة طيبة لو ان الزوجة تركت له المعرى على ان يأذن لها تحجية الفريبة الامان مالك ابن القاسم رحمه الله قالوا لها ان ترجع عليه لي لانه يلزمه الاذن بذلك. في الوال ابن القاسم ان العطية لازمة ان كانت عالمة ان لها الحج بلا اذن يعني في الفريبة وان كانت جاهلة ارجعت مسألة تحليل الزوج لزوجته وما يتربطل عليها فيها تفصيل واشع في المذهب خلاصه ان الاحلال الزوج لزوجته على اربع انواع اولا يحللها من حدة الإسلام وليس عليها أن تقضي ما حللها منه وتبقى عليها الفريضه يعني لو حللها من سجد الإسلام ليس عليها قضاء ما حللها منه وتبقى عليها الفريضه اثنين إن حللها من سجد التطوع هذا تقضي على راي ابن قد 3 لو حللها من حجه نذر معين هذا تقضي على راي ابن القاسم ولا تقضي عند اشعره أربعة لو حللها من حد نذر من حج نذر مضمون هذا تقضيه عند الجميع وعلى جهة الإجمال لو أن السفية لم يقبل تحليل وليها له أو العبد لم يقبل بتحليل السيد له أو الزوجة لم يقبل بتحليل الزوج له في الحالات المتقدمة يأثموا لأنهم خالفوا العمر ويتركب على ذلك الأحكام التالية بالنسبة للزوجة واحد لو باشرها الزوج ولم ينوي التحليل بتلك المباشرة يفسد عليها الحج وعليها الإتنام والهدي ويجب على الزوج أن يمكنها من إتمام المرسد يعني هنا المباشرة لم يانوا التحليل ولكن يانوا بها اثنين يحق للزوج أن يبسل زوجته حتى ولو كان ولو بالإكرار والإسم عليها دونه لتعديها على حقه وينوا بالمباشرة التحليل ويكفي نية الزوج عنها. هذا في حج التطوع وبالقيود اللي سبق ذكرها ثلاثة لو حرمت الزوجة من الميقات المكاني قبل أشهر الحج أو في أشهره وقبل النقاط المكاني فلزوج أن يحللها ويشت حجها حيث كان الزوج معها ولم يحرم من نفسه وكان محتاج لها للعبد، للعد قالوا ليس من حق السيد أو الزوج الرجوع في الإذن للحج للعبد أو الزوجة لو شرعوا في المنافق بالفعل اثنين لو أذن السيد العبد في الحج فأحرمه ثم بيعاموا بعد الإحرام قل بأن الحقه طبعا فلا يحق المشتري يحلل من الإحرام المشتري الثاني لا يحق لو يحلل من الإحرام لكن يحق له أن يرد هذا العبد لصاحبه باعتبار أن هذا عيب من العيوب لو حد العبد بإذن سيدي وأشهد الحد على نفسه ليس لسيدي أن يأذن له بالقضاء الحج مرة أخرى لأن هذه عبادة جديدة تحتاج لإذن جديد ولو صدر عن العبد المأذن له بحج خطأ في المناسك وترتب عليه غرم من الفدية أو هدي أو جذاء الصيد على نحو المتقدم في المعادة المشهورة ينظر إن أدن له السيد في الإخراج بنسخ أو إطعام فعلى ذلك بالمال يعني من المال من المال العبد أو من السيد وإن لم يأذن له بالإخراج يصوم بلا منعه حتى ولو أضر الصوم بعانله لكن لو العبد تعمد موجب بن هج أو الفيديا فلسيده منعه من الإخراج ومن الصوم لو أضر الصوم بعانله لأنه أدخلها على نفسه على مشهور لأنه السفاد على نفسه وعلى المشهور الحقيقة ابناء الطلاب أن هذا الحج انتهى بهذا الكلام الممتع الطيب للإمام, للإمام خليل رحمة الله تعالى عليه ووصلنا لنصه لخاتمة نصه ولكن يجر بنا أن نورد هذه الخاتمة الطيبة التي أوردها الإمام الحطار في مواهب الزريل عن الثلاثيات في الحج تم على في ثلاثيات في الشنة وثلاثيات في الأسار ونحو ذلك هنا ثلاثيات جمعها الإمام الحطار وأوردها في الحج على النحو التالي تتم هامة لأبنائنا الطلاب قال الإمام الحطاط الحج أو جهن, أو جهن أوجه الإحرام الثلاثة الحج والعمر والقران والإطلاق والإحرام وأحرام ذي الزيت يرجع إلى أحديما والارتسالات ثلاثة عاما مشهور والركوع ثلاثة للإحرام ولتواف القدوم للإفادة ومن يجمع بين الحل والحرم ثلاثة الحاج والمعتمر والهدي والخضب في ثلاثة مواد في الطواف وفي الشعب وفي بطن محصر وخطب الحج ثلاثة والزنار ثلاثة وأيام التشريق ثلاثة وأيام النحر ثلاثة ومتعد الميقات ثلاثة مريد النسك ومريد مكة بغير النسك وغير مريد لمكة والمحرمون بالنسبة إلى الحلق والتقصير ثلاثة قسم يتعين نعم الحلق هم الملبدون ومن كان شعره قصيرا قصيراً ومن لم يكن رأسه شعر له الأصلع وقسم يتعين لهم التقصير وذلك في حق المرأة الكبيرة وقسم يجوز في حقين أمران والحلق أفضل وهم من عدا من ذكر والهدي ثلاثة إبل وبقر وغنم وعلامات الهدي ثلاثة تقليل وإشعار وتجليل وذلك في الإبل وأما البقر فتقلد فقط إلا أن يكون لها أثنيمة فتقلد وتشعر فقط ولا يفعل في الغاني شيء من ذلك هذه الأمور تقدم ذكرها تفصيلا ورحم الله الإمام الحطاب حيث بينها لنا على هذا الوجه من أوجه الإجماع لذلك أبناءنا الطلاب نكون قد انتهينا تناما من باب الحج وانتهينا بتوفيق الله تعالى من الربع الأول من هذا المختصر النفيس وهو ربع العبادات الذي تناول فيه المصنس الكلام عن الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والاعتكاف والحج ونشرع إن شاء الله تعالى بعد ذلك في الكلام عن الربع الثاني الذي اتدأ المصنف بالكلام عن أحكام التزكية أي الزبائع والأطعمة وما يتعلق بها وشمل أيضا الكلام عن الجهاد وعن الأنكحة وصفكم الله تعالى لما يحبه ويرضاه